بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد هو الله احد الله الصمد, الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولم يكن له كفواً أحد.